لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سيرتي لو شفت عيني بتبكي هالدمع عينيك يعني صوتي بيوحشك لو شفت صورتي بتحس بي يا حبيبي لما بحس بي لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سيرتي لو شفت عيني بتبكي هتدم عينيك يعني صوتي بيوحشك لو شفت صورتي بتحس بي يا حبيبي لما بحس بي مين بياخد باله منك بعد مين ف حضني مين بتحس احساسك ف حضني مش قصدي حاجه انا بس بطمن علي حبيت اسلم اعملي اصلك وحش قصدي حاجة انا بس بطمن عليك حبيت تسلم أعملي أصلك وحشني لسه بتخاف من الفراق لو تيجي سيرت لو شفت عيني بتبكي هتدمع عيني